ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من ففور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتبنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير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 أَوَلَمْ يَرَوْا يروا إن الطير فوقهم صافى مَا ما يمسكهن إلا الرحمن بِكُلِّ بكل شيء بصير.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 إن الكافرون إلا في غرور امن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتوي ونفور افمن يمشي مكبا على وجهه أعداء من يمشي سويا على صراط مستقيم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 قل ارئيتم ان اهلك لي الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب قُلْ قل هو الرحمن امنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين